بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراء وعلى رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهلهم رويدا